وما ثبت في الصحيحين من طريق شريك عن أنس رضي الله عنه أن الإسراء المذكور وقع مناما لا ينافي ما ذكرنا مما عليه أهل السنة والجماعة ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة لإمكان أن يكون راى الإسراء المذكور نوما ثم جاءت تلك الرؤيا كفلق الصبح فاسري به يقظة تصديقا لتلك الرؤيا المناميه كما راى في النوم أنهم دخلوا المسجد الحرام فجاءت تلك الرؤيا كفلق الصبح فدخلوا المسجد الحرام في عمره القضاء عام سبع يقظه لا مناما تصديقا لتلك الرؤيا كما قال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين الآية ويؤيد ذلك حديث عائشة الصحيح فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح مع أن جماعة من أهل العلم قالوا إن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ساء حفظه في تلك الرواية المذكورة عن أنس وزاد فيها ونقص وقدم وأخر ورواها عن أنس غيره من الحفاظ على الصواب فلم يذكر المنام الذي ذكره شريك المذكور وانظر رواياتهم بأسانيدها ومتونها في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى فقد جمع طرق حديث الإسراء جمعا حسنا بإتقان ثم قال رحمه الله والحق أنه عليه الصلاة والسلام اسري به يقظة لا منام من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين ثم أتي بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع فتلقاه من كل سماء مقربوها وسلم على الأنبياء الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم حتى مر بموسى الكليم في السادسة وإبراهيم الخليل في السابعة ثم جاوز منزليهما صلى الله عليه وسلم وعليهما وعلى سائر الأنبياء حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام أي أقلام القدر بما هو كائن ورأى سدره المنتهى وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة وغشيتها الملائكة ورأى هناك جبريل على صورته وله ستمائة جناح ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل بان الكعبة الأرضية مسندا ظهره إليه لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة ورأى الجنة والنار وفرض الله عليه هنالك الصلوات خمسين ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطفا بعباده وفي هذا اعتناء بشرف الصلاة وعظمتها ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة ويحتمل أنها الصبح من يومئذ ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه والظاهر أنه بعد رجوعه إليه لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدا واحدا وهو يخبره بهم وهذا هو اللائق لأنه كان اولا مطلوبا إلى الجانب العلوي ليفرض عليه وعلى امته ما يشاء الله تعالى ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع به هو وإخوانه من النبيين ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام في ذلك ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى بلفظه من تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة ثبت الإسراء في جميع مصنفات الحديث وروي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام فهو متواتر بهذا الوجه وذكر النقاش ممن رواه عشرين صحابيا ثم شرع يذكر بعض طرقه في الصحيحين وغيرهما وبسط قصة الإسراء تركناه لشهرته عند العام وتواتره في الأحاديث وذكر الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في آخر كلامه على هذه الآية الكريمة فائدتين قال في أولاهما فائدة حسنة جليلة وروى الحافظ أبو نعيم من الأصبهاني في كتاب دلائل النبوة من طريق محمد بن عمر الواقدي حدثني مالك بن أب الرجال عن عمر بن عبد الله عن محمد بن كعب بن القرضي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة إلى قيصر فذكر وروده عليه وقدومه إليه وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقله رقل ثم استدعى من بالشام من التجار فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب وأصحابه فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما سيأتي بيانه وجعل أبو سفيان يجتهد أن يحقر أمره ويصغره عنده قال في هذا السياق عن أبي سفيان والله ما منعني أن أقول عليه قولا أسقطه به من عينه إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها علي ولا يصدقني في شيء قال حتى ذكرت قوله ليلة اسري به قال فقلت أيها الملك ألا أخبرك خبرا تعرف به أنه قد كذب قال وما هو قال قلت إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض الحرم في ليلة فجاء مسجدكم هذا مسجد إيلياء ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح قال وبطريق إيلياء عند رأس قيصر قال بطريق إيلياء قد علمت تلك الليلة قال فنظر إليه قيصر وقال وما علمك بهذا قال إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد فلما كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم فغلبنا فلم نستطع أن نحركه كأنما نزاول به جبلا فدعوت إليه النجاجرة فنظر إليه فقالوا إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبح فننظر من أين أتي قال فرجعت وتركت البابين مفتوحين فلما أصبحت غدوت عليهما فإذا المجر الذي في زاوية المسجد مثقوب وإذا فيه أثر مربط الدابه قال فقلت لأصحابي ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي وقد صلى الليلة في مسجدنا انتهى ثم قال في الأخرى فائدة قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحيه في كتابه التنوير في مولد السراج المنير وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وافاد ثم قال وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وابي ذر ومالك بن صعصعه وابي هريره وابي سعيد وابن عباس وشداد بن أوس وابي بن كعب وعبد الرحمن بن قرد وابي حبة وابي ليلى الانصاريين وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفه وبريده وابي ايوب وابي امامه وسمره بن جندب وابي الحمراء وصهيب الرومي وام هانئ وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين منهم من ساقه بطوله ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون وأعرض عنه الزنادقة والملحدون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كرها الكافرون انتهى من ابن كثير بلفظه ويكون لنا في لقائنا القادم إن شاء الله تتمة حديث المؤلف حول تلك الآية فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته